إِلَيْكَ يَا نُوحُ هَبْ لِي بَصْلَامًا مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن مَّن مَّعَكَ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أليم.